وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمره وهم يمكرون وما أكثر الماس ولو حرصت بنؤمنين